اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل الطعام كان حلال لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة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 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ لِمَ تَصْدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ تَبْغُونَ هَارِ وَجُوَ وَأَن تُمْشُ هَدَىٰ وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردكم بعد ايمانكم كافرين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 يوم تبيض وجوه وتسوز وجوه فأما الذين سوزت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون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 إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباء بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق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 يؤمنون بالله واليوم الاخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبا لا والدم ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين الي يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة آلاف, آلاف من الملائكة منزلين بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون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 وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفَإِمَّا مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.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 وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر, لنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُم ضِعْفًا بِضَمٍّ لِكَيْلا تَحْزَنُوا لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 لقد من الله على المؤمنين رَسُولًا بعث فيهم رسولا من, أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين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 والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزن كالذين يسارعون في الكفر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 وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فَآمِنُوا بالله ورسله وَإِن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم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 ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار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 لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفّر عنهم سيئاتهم لأكفّر عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها.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 وَبَتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَاسٍ مِنْهُمْ رُشَدَ فَدَفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إِسْرَافُ وَبِدَارٌ أَيْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ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 وَاللَّيْخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَاللَّيْقُوْلُ قَوْلَ السَّدِيْدَ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 فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولهُ يُدْخِلَهُ جَنَّةً تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ جَنَّةً تَجْرِي من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ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 فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان يأتيانها منكم فآذوهما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 ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما 125. وليست التوبة للذين يعملون السيئات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 119. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَادَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْءٌ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانُ وَإِثْمًا مُبِينًا وكيف تأخذونه وقد أخضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف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 وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وأخواتكم من, الرضاعة وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ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 إن الله كان غفورا رحيما. يبشرتي ختم القرآن بروزك، بديني ما مصتاك القرآن خير، شيخ سعد الغامدي.